فرحان والنبي فرحان والدنيا مهز يعاني فرحان وبقال زمان مستني حبيبي وجاني فرحان والنبي فرحان كان غايب عني سنين وفيتلي شق وحنين كان غايب عني سنين وفيتلي شق وحنين دلوقتي تمالي جيني ويزرني واشوف بعيني دلوقتي تمالي جيني واشوف بعيدي فرحان وبقال زمان مستني حبيبي وجاني فرحان والنبي فرحان فرحان والنبي فرحان, فرحان, والنبي فرحان ودنيا ما يستيعاني فرحان وبقال زمان مستني حبيبي وجاني يا حبيب القلب يا غالي أشغل نوشاوج بالي يا حبيب القلب يا غالي أشغل نوشاوج بالي العمر في قربك ثانية ورامك يسوى الدنيا العمر في قربك ثانية ورامك اسود دنیا فرحان و بان زمان مستن حبيبي وجاني فرحان و فرحان كان امالي اتهن معاه ونعيد ايامنا الحلوة كان امالي اتهن معاه ونعيد ايامنا الحلوة دلوقتي حعيش وياه ونقضي العمر في غنوة دلوقتي حعيش وياه العمري في غنوة فرحان وبقال زمان مستني حبيبي وجاني فرحان والنبي فرحان